موقع رياض القرآن يقدم, يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد فالعجب أن جاءهم منذر منهم هذا شيء فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 فَمَنَهِلْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وأنقينا فيها رواصِيَ وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهجة تبصرته وذكرى لكل عبد ملِيبة ونزلنا من السماء ما فأنبتنا به, فأنبتنا به تُوهُ حَبَّ الْخَصِيرِ وَالنَّخْلِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحلينا به بلدة ميتا فذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل لفحق وعيدة لا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبر الوريد إذ يتلقى المتنقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا يلفظ من قول إلا, إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما قُلت منه تحيده ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاأت كل نفس معها, معها سائق وشهيد لقد قُلت في غفلة من هذا فكشفنا عن تغطى كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدا وجاءت كل نفس معها مع سائق لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصنك اليوم حديدا وقال قرينه هذا ما ندي القيا فيه جهنم كل كفاه بالعديدة منا إلّا الخير معتدم ريبة الذي جعلنا الله له الآخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أقرئته ولكن قال رب قال قرئوا مع أطغيت كان في ظلال ولك كان في ظلال بعيدة قال قرئوا ربنا مع أطغيت ولك كان ولكن كان في ظلال بعيدة وعلى لا لدي وقد قدمت إليكم وقد قدمت بالوعيد ما يبدن القول لدي وما أنا في يبدنوا قول ندي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعديدة يوم نقول لجهنم هل امتناقت وتقول يوم نقول لجهنم هل امتناقت وتقول وتقولنها من مزيدة وتقولنها من مزيدة وأزدفت الجنة للمتقين غير بعيدة هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام لِكَي أَمُنَّ خَوَنًا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِينَا وَلَدَيْنَا مَزِيدًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ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 فَسَبِّحْ عَلَى مَا يقولون وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ نُقُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ الصُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي مُنَادٍ مِّن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ